بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرد منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 قال فبما أغويتني لا أقعد لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشدرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ويري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا داءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا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 حتى إذا اداركوا فيها دميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وَكَذَذِكَ نَجِزِ الْمُدْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ دَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مَوَاشٍ وَكَذَذِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَى أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْدَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوهُونَ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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابه وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقردئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعربتم أن داءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتفهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كُنتُم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تويدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عودا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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد داءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخردوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأردلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما داءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الافضل لله يورثها من يشاء ان الافضل لله يورثها من يشاء من عباد وَلَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدوكم فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنُقَصٍّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مدرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجِزَ إِلَى أَدَلٍ هُمْ بَادِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى دعا لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تدهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عدلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يددونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنديل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرباهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبصلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذهوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدردهم من حيث لا يعلمون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 فَلَمَّ أَثْقَلَ الدَّعَوَالَهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّ أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إليكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ